عَلى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُفُرُهَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِغَضَبٍ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ